Thank you. شران وراء دقلة يجري في دموعي تجنباتك العوالي سر على الماء كالمسي في الأيام كالشعاع الهادي بريتيب او كان فردو سيغيش شتواد قف سما هل وخذ امان النق ما هل وخذ أمالا لقلبي؟ قفت ما هل وخذ أمالا لقلبي؟ طارت فوقه المهارة تاج في غبار الآباء والأجداد أمة تنشئ الحياة وتبني كبر. تحت ساجد تحت ساجد من القرابة والملك على فرق ارياحين جواب والبا ها ايمالك ش وان البورا عيني وان با